الذي أحلنا دعوى المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كذروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا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 لَهُ حُقُفٌ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ